كل ما تزداد ايمانا وينقص بطاعة الشيطان كل ما تعمل معاصي يقل ايمان حلو كده مش هشرح بقى ده درس العقيدة ده بقى ناخده في دورة تانية بس عايز اخد منه اللي ينفعني هنا ان النية ايه محلوها ايه حلو النية دي عمل ولا مش عمل عمل عمل ايه عمل قلب واحنا بنقول ان الامام قول وعمل قول باللسان وقول بالقلب يعني ربنا يقول إيه؟ يقولون بأفواههم ما ليس فيه يبقى اسمه إذا منافق كويس يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا آمنا باللسان بس لكن قلبه ما فيش شي اسمه إيه اسمه قدامنا مسلم وعند ربنا مناسب حلو جدا اذا قول باللسان وقول بالقلب وعمل بالاركان صلاة بصلي بايه بالاعضاء كل بيصلي لله تبارك وتعالى بتوضى في الاعضاء السبع وهكذا عمل بالايه بالجوارح بالاركان وعمل بالقلب انا كده امس صليت اوك زي ما الكتاب بيقول زي ما السنة اريبها احط عينك في الارض حاضر لما تقرأ الفاتحه اقراها بتركيز حاضر لما تعمل كده اعمل ماشي عملت زي ما الكتاب بيقول بالظبط لكن قلبي سرحان في المطر سرحان في الدنيا سرحان في كذا سرحان في الفلوس سرحان في كذا القلب هنا يبقى العمل ده بينقص لانه ما استمعش فيه عمل القلب وعمل اللسان إذا في حاجة اسمها عمل القلب وفي حاجة اسمها عمل الجوار كده النية دي عمل القلب إذا النية دي من الإيه من الإيمان النية فيه دليل على أن النية من الإيمان في الحديث دليل على أنه يجب على المسلم قبل القدوم على العمل أن يعرف حكمه لينوي ذلك. ويدل على اشتراط النية في اعمال الطاعات طيب يبقى لازم ينوي خلوني بقى اتكلم في فائدة مهمة جدا حول النية واحد قسموا معايا التبديل والتوفيق ذي واحد دخل العمل انا داخل يصلي عشان الناس تقول صوته جامد قوي. هو دي نيته لا ولا مصالة. هو نيته انه صوته واحد بحج عشان يكتب الحج محمد صاحب كذا عشان يبقى حج واحد يروح مطلع على الصدقة دلوقتي انا مش اي اي نظام النقطة بتاعة الافراح كده يعني دي نيته نيته المنظرة كويس ثم عمل العمل فندم يا اخي لا برضو بتاع فطحح نيته بعد ذلك يعني هو دخل يصلي عشان صوته بحل نيته كده بس داخل الصلاة قال لك لا يا عم خليه لله هم العلماء يقولوا هذا العمل ما حكمه حاضر ينهر بيض ليه انما يستأنف العمل يعني يستأنف لا الصلاة قال لي دخلت بالنية غلط دي لا لا لا ارجع مقه ثاني وصلي صح اه يعني لو كبر ودخل في الصلاة بهذه النية بهذه النية الفاسدة لا يصح أن يصحح العمل داخل العمل ده دا كلام الدرجة في كتاب جامع العلم الحجم وهو شارح للأربعين النووية ومزود عليهم طمع حديث ومخليهم خمسين حديث يبقى قبل العمل ما ينفع طب أنا دخلت عشان أصلي وأنا بصلي سمعت مثلا إيه أنا بصلي فرحت خشعت في الصلاة فنس قاعدة تبكي بقى من وراء الصلاة دي جامده لو هو ايه النهاردة ايه هو فأنا مش عارف ايه اعدت اكلم نفسي وبدأت اشتغل للناس وكل ما إيه اعمل شوية كده نغم عليهم عيات واوي اروح مزود فأنا بقيت ايه شغل مع اللي ورايا اخبالك وزبنا بقى الصلاة بقى فيها ايه عجبت الناس الحتة دي فروح مشتغل بيها كده كل سنة وانت طيب بس هل يحبط العمل زي الاول قالك لا يحبط حبوطا جزئيا دخل صح؟ ودخل داخل العمل حاجات غلط الجزء الصح مقبول والجزء غير الصح مردود طيب واحد دخل صح وجوه العمل تردد ما بين الامرين قلنا اللي له ما نوى اللي نوى صح بياخد حاجته واللي نوى غلط يحبط عمله في ذلك يبقى يا جماعة مهم جدا جدا جدا جدا ما قبل العمل بتعمل كده ليه؟ لما فعلت تعملش؟ ليه؟ اسأل نفسك ليه؟ قبل أي عمل لتؤجر على عملك. اتفقنا؟ فهمنا؟ هم لو ايه؟ بعد العمل طب النيه بعد العمل خلاص العمل ده خلص النية قبل العمل لان النية شرط النية برا الموضوع لكن بعد العمل هل النية بعد العمل تصحح العمل لا وما ليه المطلوب مطلوب يدرس ذلك عشان يتفي عنده الافات اللي كانت في العمل إيه؟ ما هو نسيت النية وبعد كده خلصت الصلاة بعد ما خلصت الصلاة قلت احنا كنا عايزين العائشه دي علشان خاطر نعمل فيها كذا كذا كذا ما خلاص يا عم ما خلصنا انت هتفكر فهمتوا طيب هذا ما تيسر حول الحديث الاول ها لا لا لا تفسده العمل متعلق كده اوله واخره النيه بعد العمل بعد ما خلص العمل نوانية سيئة في العمل العمل نفسه كان جيدا لكن صنع أشياء أخرى من مراءات الناس بهذا العمل أنا حفظت القرآن لله بس بعد شوية بيتقول للناس كلهم إيه أنا حافظ لكتاب الله أنا حافظ لكتاب الله الحفظ نفسه هو أثناء حفظه للعمل حفظه خير لكن بعد ذلك دخله الرياء ودخله كذا فهذا قد يحبطه عمله من جهة انه اكتسب سيئات ان الحسنات تذهب السيئات والسيئات تذهب الحسنات يعني هو كان خد رصيد خمسين الف حسنا بعد كده لما اشتغل الشغلان التانية دي الخمسين موجودين برح عمل سيئة ايه السيئة براءة الناس فاخد له عليها الف سيئة صحبت من الرصيد بقوا كام بقوا تسعة واربعين وهكذا فهمتوا فهمتوا ها ما أنا قلت تذهب الحسنة تذهب السيئة ما هو عمل العمل التاني أنا دلوقتي العمل الاولان ده خلاص سيئة عمل غلط جي عمل بعد كده عمل حسن خلاص العمل الحسن ده خد فيه الرصيد يجبر هذا النقص ويمحو هذا الاسر يذهبها لكن أنا بكلم في انه العمل ده ما ينفعش يصححه بعد ما نوى وانتهى منه انه سيئة عليه أن يصحح بعمل صالح مم. هذا تقع بيكلم في الأعمال الفجائية التي لا يستحضر فيها نية هل يؤجر الإنسان عليها نعم يؤجر عليها على أن يعتبر بها الشيء ينوي شيء لكن ما هو مش اي حد هيعمل الموقف ده واحد شاف عربيه بتتقلب مش مجريش انا مالي واحد تاني جري هذا من صلاح معدنه وباطنه اللي خلاه يعمل كده ان هو انسان كويس فهذا لصلاح هذا الباطن فنتج عنه هذا العمل فيؤجر على ذلك ان شاء الله احنا بنتكلم في ايه احنا بنتكلم على اعمال يمكن ان يعني يتمهل قبل العمل فيها مش عمل فجائي انما ممكن كده او قالوا يلا بينا مررها على قلبه يقوم صلي بس هي دي دي الحساتي اللي هو ايه استخضر في السنين ثلاثة دول حاجة قلبه شغال هل عندكم من علم فتخرجوه لنا طيب الحديث الثاني طبعا انا عايز اقول انه الشروح بتنقسم الى ثلاثة انواع شرح بنسميه شرح اليسير وشرح بنسميه شرح المتوسط وشرح بنسميه شرح المنتهي طبعا في يومين يستحيل أشرح لكم الشرح البسيط أنا شارح الأربعين أو يعني الجزء, الجزء السبع ثمان أحاديث بالشرح البسيط وحقول لكم على كتب للعايز ذلك بس في الشرح ده يستحيل بالشكل ده هنبقى هنخلص كل حاجة كل حاجة بس يعني في أحاديث هنفطيب نحط عليها مؤكرة سريعا ماشي الحال؟ حتى تفهمه حديث الثاني عن عمر رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر الصفر ولا يعرفه منه أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبته فأسند ركبته إلى ركبته ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد صلى الله عليه وسلم أخبرني عن